فأكثر فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأم الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وَأَمَّا إِذَا مَبَتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَقُولُ رَبِّ أَهَانَنَّ كَلَّا بَلَى تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ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 ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يرجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي